ذكرنا فيما سبق أنه قد يقال بأن مقتضى الأدلة أن الترتيب بين مناسك منا. وضعي وتكليفي ومقتضى ذلك انه لو قدم الحلق على الذابح لم يقع حلقا امورا به ولكن في مقابل ذلك من ذهب الى ان اعتبار الترتيب حكم تكليفي محض بحيث لو خالف الترتيب أهم وصح عمله ويستدل له بوجهين أليف إن مقتضى إطلاق صحيح جميل حيث قال فما تركوا شيئا ينبغي لهم تاخيره الا قدموه وما تركوا شيئا ينبغي لهم تقديمه الا اخروه فقال لا حرج فمقتضى إطلاقه عدم الحرج في مخالفة الترتيب حتى في صورة العمد والالتفات ونتيجة ذلك. أن اعتبار الترتيب تكليفي ما وليس وضعيان وفيه إن منصرف سياق صحيح جميل فرض العذر أي أن مخالفتهم للترتيب كانت عذريتان لجهلين أو نسيانين أو اضطرارين إما بقرينة لسان الجواب فإن التعبير بلا حرج ظاهر عرفا في الارفاق بالمعذور ولا يعبر به عرفا لبيان الصحة حتى في فرض العمد والالتفاف. فلسان الجواب قرينة على انصراف الروايه لفرض العذر أو لأن طبع المسلم المقدم على الامتثال أن لا يقتحم الشبهات من دون سؤال فإن مخالفة الأمر عمدا أو اقتحام الشبهة دون سؤال مناف لطبع المسلم في مقام الامتثال فمقتضى احتفاء الرواية بهذه القرينة الارتكازية ظهورها وانصرافها لفرض العذر فلا وجه. للتمسك بإطلاقها لإثبات صحة العمال حتى في فرض العمد والالتفات نعم لا تختص الصحة بفرض النسيان وإنما تشمل حالات العذر إلا أنها ليست عامة حتى لفرض العمد والالتفات الوجه الثاني التمسك بصحيح ابن سنان باب تسعة وثلاثين من ابواب الذبح حديث عشرة لا علي يا شيخ ابراهيم ترى العالم خايفة صنوصا إذا استعال عرفانية إبراهيم بعد هذا يمرض مرض عرفاني للأبد كان واحد يحضر إيانا عنه السيد السبزواري السيد السبزواري حمال الله بعض الأيام يختم بحثه بنصيحة عرفانية هذا صار عرفاني فقالت <تصفيق> رماريض هذا الإنسان فسأل ابن السيد الشبيل قال أنا ليه مريض مرض عرفاني قال للسيد ترى المرض العرفاني يقود إلى الموت عن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال لا بأس، وليس عليه شيء ولا يعود بدعوى ان مقتضى اطلاقه شموله لفرض العامد فمن خالف الترتيب في فرض العامد صح عمله أيضا فالترتيب حكم تكليفي ما حضر بل قد يقال كما في تعاليق مبسوطه إن الذيل وهو قوله عليه السلام ولا يعودان قرينة على نظر الروايه لفرض العبد إذ لا يصح نهي الناس والجاهل فهذا النهي وهو قوله ولا يعودا شاهد على كون منظور إليه في السؤال من خالف عمدان ولذلك نهي عن العود للمخالفه <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم بعد ذلك بعد ذلك يقول لا تعيد نسيانه. لنستنسي بعد يعني واحد متى يقول له ولده ها دير بالك لا تعود للعمل مرة ثانية يقول له إذا كان ارتكب العمل بشنو عمدين أيوة. أما إذا كان واحد معذور يرد واحد معذور يقول له ها ترى هالمرة سأم عدود لا تعود وانا ما رتكبت عمدا ارتكبت بعذر ولا يعود فيما هو ها لا علم لا مو تنبيه هذا نهيون ولا اعبدا ويلاحظ عليه اولا عفوا بعدنا في في كلام مستد بعدنا ما وصلنا الملاحظ فإن قلت بأن هذه الرواية ونحوها معاربة بما دل على الأمر بالإعادة كموثق عمار السابقاء حيث قال فيها يذبح ويعيد الموسي في رجل بلى كامل رقم الرواية. بلي بلي. ثمانية. رقم الرواية ثمانية سلبا. في أن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسي لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم قلت إن صحيح ابن سنان صريح في عدم الشرطية حيث قال لا بأس وليس عليه شيء بينما موثق عمار ظاهر في الشرطية حيث قال ويعيد الموسيق ومقتضى قرينيه النص على الظاهر حمل الأمر فيه موثق عمار على الاستحباب والنادب ويلاحظ عليه يا شيخ إبراهيم أولا إن لسان موثق عمار حيث قال يعيد الموسي ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية وليس أمرا مولويا كي يحمل على النادب والاستحباب وإنما هو أمر إرشادي ولا معنى لحمل الأمر الارشادي على النادب وثانيا إن قوله عليه السلام ولا يعودا لو كان نهيا مولويا لكان منصرفا لفرض العامد واما لو كان ارشادا الى الشرطيات وعدم زوالها بالمخالفات فانه لا موجب لانصرافه لفرض الحامد فكان الامام يقول اذا خالف عن عذر صح عمله ولكن لا يعود للمخالف بلحاظ أن في مجنو أن الترتيب شرطون فليس في مقام الناحي كي يقال بانصرافه لفرض العامد وإنما هو في مقام التنبيه والارشاد الى الشرطيه الى الظاهر مش كل الاوامر المتعلقه بالمركبات ظاهرة في الارشاد الى الشرطيه او المانعيه او الجزئيه مضافا الى ان ظاهر السؤال في صحيحه ابن سنان السؤال عما وقع لا السؤال عن الحكم فقوله رجل حلق قبل أن يذبح ظاهر في السؤال عن مخالفة وقعت وليس سؤالا عن حكم الترتيب بين الحلق والنسيان، بين الحلق والذاب، كي يقال بأن قوله عليه السلام لا بأس وليس عليه شيء بيان لعدم اعتبار الترتيب بل حيث أن السؤال عما وقع من المخالفات فإن ذلك ظاهر في كون المخالفه مخالفه عذريه وعلى فرض شمول الروايه اي صحيح ابن سنان لفرض العمد فمقتب استقرار المعارضه بينها وبين موثق عمار يعيد الموسي تساقطهما والرجوع إلى المطلقات الدالة على الترتيب كقوله في معتبرة عمر بن يزيد إذا ذبحت فاحلق رأسك ليش شك في هي بيني بيني كذا كذا احنا ما قلنا ما عليه كذا انا مو, اذا مو وشو هاد وشو هاد وشو هاد هذا اذا ذبح تفحلق راس هذا هذا لو عرض على عرفه ترتيب بعد شنو اذا ذبح تفحلق كلام بس كلام يعني بل صحيح ولكن حيث أن تلك الروايات متعارضة بالظهور الحاقي هذه مطلقة ما لها ظهور حاقي تلك الروايات ظهور حاقي تلك الرواية تقول لا يعيد فهي صحيح ابن سنان موثق عمار يقول يعيد فيتعارضان في نفس الظهور بينما هذه إذا ذبحت فاحلق راسك إنما تدل على اعتبار الترتيب شنو؟ بالإطلاق وليست بالظهور الحاقي لذلك اعتبرناها مرجع بعد تساقط المتعارضين المتعارضين في نفس الظهور خف ما يخالف ب... لا إله نقول بالإطلاق بالإطلاق أدري بالإطلاق يصير شرطي له لأنه يقول له هذا مطلق حتى لحال العمد فإذا كان الترتيب مطلق حتى لحال العمد صار ترتيبا شنو؟ شرطي ما يصير إطلاق للترتيب شيخنا مقتضى إطلاق الترتيب يعني أنك حتى لو خالفته عمدا الترتيب ما زال باقي هذا معنى الإطلاق. معنى الإطلاق شنو؟ يعني حتى لو خالفته، فإنه باق. هذا معنى الإطلاق. فأنت الآن ما جاءت تتمسك لإثبات الشرطية الوضعية بالظهور الحاقي. ظهر حاقي بما يتعارض الروايات. موثق ابن سنان مع صحيح عفن. مصحيح ابن سنان مع موثق عما. يتعارضان في ظهورهما الحاقي. كهنة. جئنا إلى هذه الرواية إذا ذبحت فحذق رأسك ما ندري هل هي مطلقة حتى لفرض المخالفة عمدان أو لا مقتضى إطلاقها لفرض المخالفة عمدان أنه لو خالت عمدان فإنه يعيد بمقتضى إطلاق الترتيب هذا معنى الإطلاق هالنتيجة هي شنو؟ الشرطيه الوضعية هذا إشكال أصول شيخ إبراهيم دقيق التفت اليه وقد يعترض على هذا المسلاك القائل بأن اعتبار الترتيب حكم تكليفي محض وليس وضعيين بما في جامع المدارك للسيد الخنساري رحمه الله من أن النتيجة واحدة أي سواء قلنا بأن الترتيب وضعيون فإن مقتضاه عدم صحه العمال عند المخالفه أو قلنا بأن الترتيب شنو تكليفيون فإنه لو عصى الأمر بالترتيب عمدًا لم يتمش منه قصد القربة ومقتضى ذلك فساد عمله لكونه عبادتان فالفساد حاصل على كل حالين إما لأن الترتيب شرط أو لأن مخالفته عمدا مانع من التقرب فيفسد لأجل انتفاء التقرب لا لأجل انتفاء الترتيب شنو الجواب الاصوليه الشيخ هالي اصولها ميني عرفيات ما في في الاصول هذا روح سيدة الفقه الى سيدة الاصول الهم الى سيدة فقه سيدة العرف الاصول لا سيدة اهنين بالبعث ما ذكرهم انتفار من العادة اكيان العملة تحقق جزء من الملاد لا يمكن تنعر كبوب هذا يرجع، لكم لا دليل على الملاك، لا دليل على الملاك، لا دليل على الملاك إلا في فرض الأمر ده أمر ما يكون لا دليل لا الجاهل لا، العامد الملتفيت كيف يتحقق منه؟ العامد الملتفيت. خلوا الجاهل دخلناه في معذور العم... بعد بالعذر في في احنا الآن نتكلم في العامد الملتفت العامد ملتفت الى ان الترتيب معتبر مع ذلك قال أنا عناد ما بارد فيه انا انا غلط انا صحيح هذه الامتناع في سفير قبل من صرا لنا من اطلاقنا حين ان يتينا الاشكال يقول له انه صحح هذا فاذا نكشف عن الملاثه صار هذا الجنس هذا إشكال ثبوتي إشكال ثبوتي لا يعالج بالظهور هذا إشكال ثبوتي شو يصير حلو ليها المطلوب نعم هو أمر بالحاق قضاء الامور ومن اتحترع أمر بالترتيب قرّق صل ابتدالي يقول هو ما يقدر يقصد ابتدالي الأمر تلا أمور الابتدالي والله ما يقدر يعني الأمر تعلق بالترتيب مستقلان لو تعلق بالذبح المركب تعلق بالذبح الخاص تعلق بالحلق الخاص إذا قلتم بأن الترتيب شرطون فالأمر تعلق بالحصة يعني هذا الأمر التكليف تعلق بالحصة قال جينا للحصة كان تصنيفه ورا ما حترتب ترتب موجود الأمر ما نحتاج لا هو الأمر موجود من عصر الاوائل عصيه 30 ادري الامر موجود من الاوائل ما نحتاج ترتبه مو تزاحم حتى نروح للتردد إنما يتصور التردد في فرض التزاحم ماكو تزاحم انه عصا عبد الله عندما عند تزاحم ولا تراحم ويلاحظ عليه إن قلنا بأن الأمر بالشاي يقتضي النهي عن ضده بمعنى أن الأمر بالذابح يقتضي النهي عن الحالق في ظرف الذابح فكلامه تعمل فإن الحلق منهي عن في هذا الفرض ولا يعقل التقرب بما هو منهي عن. في هذا النهي غيري ما يقولوا بالشرطية هم يقولوا بالتكليف الماحب. فليكن عليه هذا ما يقدر يتقرب مع وجود هذا النهي. وان قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فهو مامور فعلا بالذبح لكنه اتى بالحال فعصيان سيان الامر بالذبح وان كان قبيحا إلا أن قبحه لا يسري إلى ملازمه وهو الحلق فعصيان الأمر بالذابح وإن تحقق بالحلق إلا أن العصيان ملازم للذابح لأنه عينه والقبح لا يسري من الملازم لملازمه وإلا فهذا الإشكال حتى عفوا فهذا الإشكال يأتي حتى في موارد التزاحم كما لو وقع التزاحم بين إنقاذ الغريق وإنقاذ الحريق فعصى الاول به الثاني فان لازمه عدم امكان المقربيه للثاني وأجابوا عنه في مورده بذلك بان العصيان للامر الاول ملازم لامتثال الثاني لانه عينه والقبح لا يسري من الملازم لملازمه فافهم واغتنم وتامل والتفت يا شيخ ابراهيم امر في موجود ما احد يناقش فيه الامر امر موجود ما في أمر ترتيب ما في تزاحم أمر موجود من الأول هو مأمور بالحلق هو مأمور بالذات إنما أمر بالترتيب ايضا قال إلى أنه إذا خالفت هذا الترتيب وأتيت بالحلق مأمور هو بالحلق من أول الأمر مو أمر الآن يعني حتى نقول الآن ما أكو أمر لا مثل الأمر بالظهر والحاصر امر فعلي من الأول مو أنه أمر بعدين بيجي يكفي الأمر الواقعي يكفي أنه فعلي واقعان علما او لم يعلم ده لا دخل له انساني دمتثر الامر علما او لم يعلم ترد جاهل ما يدري ان صلاه الظهر واجبه عليه واتى بصلاه الظهر ما يسقط الأمر لا لا. في العلم وعدم العلم لا ترى العلم وعدم العلم دخيل في الباعثيه مو دخيل في تحقق الامتثال اذا تحقق قل إنه عمٌّ، قال إذا أمر بالذبح أنه لا أمر بالحلق في هذا الوقت قبل الذبح لا أمر بالذبح في هذا صحيح. صحيح. لا أمر بالحلق قبل الذبح تزاحم يعني بينهما لا لا تزاحم. لا أمر موه يقول تكليف له هذا القائل يقول تكليف له إذا يقول تكليف يعني يعترف بوجود أمر شو هو يقول وضعي شرط تكليفي مو شرط وضعي يعني أن الأمر لو خالت موجود يعني لو خالت وتحدت وتعمت ترى الأمر موجود هذا معنى التكليف بعد بعض ترجعوا للوضع مرة ثانية يقولوا لا أمره هو يقول الأمر موجود هو يقول له سعدت نزلت الأمر ما يروح الأمر موجود هذا معنى التكليف بعد لا أمره هو هذا تمام الكلام في هذا المطلب وقد تبين به أن الترتيبات شرط تكليفي وضعيون الكلام فعلا في المطلب الخامس من المساله هل أن الشرط في الحالق تقدم الذابح أو يكفي في مشروعية الحالق حيازة الهادي وإن لم يذبحوا وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الشرط في الأمر بالحال حيازة الهادي وإن لم يذبحه بعد ومنهم السيد الأستاذ دام ظله استنادا استناداً لمعتبرة أبي بصير باب تسعة وثلاثين من أبواب الذبح حديث سبعة وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص موثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمتها في جانب رحلك يعني ربطها فقد بلغ الهدي محلاه فان احببت ان تحلق فحلق وظاهرها كفايه تقنيط الهادي بمعنى حيازته في مشروعيه الحلقة مؤيده بروايات اخرى في نفس باب عن علي بن أبي حمزه وأشكلي على الاستدلال بها سيدنا قدس سروه في المعتمد فقال لو لم يذكر التعليل في الرواية وهو قوله فقد بلغ الهدي محلا لم كان العمل بها ولكن ذكر التعليل مانع من ذلك لأن بلوغ الهدي محله خاص لمن كان محصورا فهو الذي يجب عليه الصبر حتى يبلغ الهدي محله أي أرض منا. ولذا ورد في بعض الروايات أن يجعل المحصور بينه وبين شخص آخر موعدا الآن بالتلفون الجوال كافي حتى يحلق عند بلوغ الهدي منا. فاحتفى فاجتمال الرواية على هذا التعليل مانع من عمومها لمحل الكلام وهو هدي المتمتع المختار ويلاحظ عليه أن المفروض تمسك معصوم عليه السلام نفسه بعموم الآية وهي قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لغير المحصور كما سبق في موثقي عمار فمقتبست استشهاد الإمام بالآية في المتمتع المختار شمول مفادها لمعلل كلام غاية الأمر أن الإمام طبق بلوغ الهدى محله في الآية على الذبح لوروده في سؤال السائل وإلا فمقتبى ظاهر موثق عمار كفاية الاستدلال بالآية على جواز الحالق بمجرد حيازة الهادي من دون حاجة لصحيحة أبي بصير يكفينا بل يكفينا الآية نفسها للاستدلال بها على جواز الحلق بمجرد حيازة الذابح وبلوغه محلات من دون حاجة لمعتبره جنو أبي بصير والحمد لله